الإجابة على الأسيرة وكم ضمن الأسيرة ما الذي حرهه إسرائيل على نفسه اللي موجود معنا في الآية اللي هي كل الطعام كان حلا اللي بان إسرائيل إن شاء الله بعد أداد العشة حنكمل الدرس أيها الفضلاء يقول الله تعالى بعدما سبق من بيان فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون وكانك التحداهم لقوله كلفاتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين أي هاتوا التوراة فإن فيها نسخ هذه الأحكام فأنتم في الدعائكم يا يهود أن محمد المخطط في تغيير بعض احكام أنتم مشرفون كاذبون محمد لم يخطئ لأنه تشريع الله والتوراة نفسها التي تمسكونها بأيديكم فيها هذه الأحكام وقد بينت نسخ بعض الاحكام حتى تعلموا انكم تعرفون الحق ولكن تكتمونه عن عمة الناس فمن افتر على الله الكريم من بعد هذا البيان وثبوت النسخ في التوراة وغيرها فأولئك هم الظالمون ومتى سجل الله على اي شخص اسم الظلم فأنتم تعلمون جميعا ان كلم الظالم حتى نفسها كفاية لو قل فلان ظالم مش عاوز عقول غير الوصف لان نفس الوصف بشع والله يكون انا لعنة الله على الظالمين قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حليم لأنه الله صادق هو ربنا مش قول قل صدق الله عشان يكرر الكلمة في ذاتها مائة ثابتة ثابتة والكل فاهم بان الله صادق لما هو لهم ان الكلام اللي بالقلو مصبوط اذا سمعتم من محمد كلاما فاعلموا انه عيد الصدق والحق فلا تتهم محمدا ولا قرآنه بالتغير والتبذيل انتوا اللي غيرتم وانتوا اللي بتلتم اما المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو الصادق الامين وهو الامين على وحي الله وعلى كتاب تتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وابراهيم هو الحنيف اي المائل معنى كلمة حنيف مائل عن كل المرأة الباطلة والاديان الموجه الى الدين الاصلي السليم وما كان من المشركين وسبق ان الله نفع عن ابراهيم ملة يهودية والنصرانية والشركية واثبت له الاسلامي قال ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم بدأ ربنا يببخ اليهود بعد بخلص من نصرى زي ما قلنا بدأ على اليهود يقول لهم انتم تدعم محبة إبراهيم الخليج والانتتابي ليه طيب إبراهيم وهو بين البيت هؤلاء الكعبة هؤوه ابن جمعين لما تعصبتم لصخرة يعقوم في القدس وجعلتموها قبلة وتركتم البيت الأقصد بتاعك الدبن اللي انتم بتدعونا الانتتابي ليه فأراد الله أن يخذيها كما تقول لأي إنسان بيداعي إنه كان بيحب فلان يموت في الانتوردن وفلاندا اللي انت لتحبك كان بيعمل كذا وكذا من قيام الليل وصيام النهار وانت لا تغلده في هذا فدعواك المحبة كذب وجارة الدعاء زي الجماعة اللي بيموتوا دول في دبابيل الاولياء وتجد انهم أبرأ الناس وأبعد الناس عن لقذاء بالاولياء محبة كلامك يا بس تعال اشوف دلوقتهم من الملح الزافة شغالة بتاع الرساء جمي بيتنا تعال اشوف الخرابات اللي يرضى منها الدين وبتكفر الناس لا جانب واللي منطقه بتاع سياحه والناس ييجوا يجدوا البوارق صالحه والعالم ماشي والعيال والحوا والحروزيه والنشالين واللي بيخبطهم في الارض والمجازيب والاسوان عماله تربط وسط الرجاله في الحلقات وما في بو بسمي بسمي ما بشوفش شارع ومن اي مواصلات حاجه دوبس مدي باسم الرزاق يا اخواننا الرزاقي ماهوش موجود هنا الرزاق ابن عمتي هنا لا ده اللي في الجامع ده كله اسمه عالم وشبات مكتوب عالي أبو شباك ابن بنت رفاع هتقول لي نفس الحكومة نفسها بتقلت وبتعمل رسمي احياء ملد رفاع وهي تعلم بانه مش رفاعي وهي جات برسمي على بتاعه انه مش رفاعي وخليهم الموفلين نشغلهم من شغله ينشغلوا بمطش أهل دمالك ينشغلوا برفاعهم من شغل ويطلعهم الرفاع على السيدة يطلعهم السيدة على السيف يطلع على الحسين على الشفر سبحان الله كل خمس أيام ومولد صاحبه غير مش موجود ليه ناس فاضية ناس فاضية اللي تجل باسم الدين نقول لهم طيب الرفاعي والجماعة ده الرفاعي نفسه له كتاب بيقول طريقونا مبني على الكتاب والسنة من حاد عنهما قيدة شعرة ذا اللي تخدموه في النار يقولوا معاليش معاليش معاليش انما انتوا جئين باسمين من كنتوا جئين باسم الناس دي وبتحبوه هم هو ان كنتم تحبونا الله فاتبعوه انما تجل كل عبارة عن حبة كلامه إلا أعوذي بيحمص ولا يبتعه قلوا يقلوا عيش بالنتج والشهولة اللي يقول كانت تزني ونصدق وفرجه فقالوا إلي تهلم تزني ونصدق لأن الله طيب لا يكبره إلا طيبا فالرب إنا بيقول لما أنتم تدعوا يا هود محبة إبراهيم الخريط تذهبونا طيب أقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكر مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غانين عن العالمين فأين هو محبتكم لإبراهيم وأنتم لا تحتربون بيته ولا تحدون إلى كعبته التي بناه إن أول بيت وضع للناس أول بيت وضع مش البيوت السكن لأن كان فيه أبل سيدنا أبل الكعبة بيوت الناس سكنة من سيدنا هذا فكير متأكد ان اول بيت الوضع للناس مش للسكن لا للعبادة بلد هنا بيوت العبادة كان اول بيت وضع للناس حتى قال بعض علماء يبقى معنى هذا ان هذا البيت مبني قبل ادم نفسه لانه ادم من ضمن الناس وذلك ربنا قال انا وضعت الناس كلها بيت واول بيت وضع للناس هو اللي ببكة او مكة يبقى كأن هذا البيت كان مبني قبل هذا والإشارات على القرآن بتوفيت لإعلم بأن إبراهيم نصيبه من هذا البيت إنه جدت بناءه رفع قواعده إنما القواعد كانت موجودة قبل إبراهيم لدليل إنه مواتها هاجر زوجته وابناء إسماعيل وكان ما كانش مكة ليس سرقة كان خلاص وكان ما البيت تقادم ومحدش موجود هناك خالص إلا الرمال وقيت الشجرة وليس بها قريس ولا جنيس ولا جعبة ولا مزجي الحرام ولا اي اثر انما ايجي ابراهيم وهاجر مش الوقت قوله ازاي تسيبنا في مكان قفر لا انيسة فيها لجنيس ولم يرد عليها واخيرا قالت الله ابرك بها قال نعم قالت له اذا الله لا يضجعنا بعد ما تركه استقبل المكان بتاقي البيت تلوقتي هو استقبله عند ثانية وعافع علي وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ظابع عند بيتك المحرم الله لكان لسه مراته وابنه أعدين في الرمضة بيته المحرم فيه الموكان يعلم بأن هنا بيت محرم والمستكبر ربنا حيامره بتجديده وكان هذا البيت موجود من أيام سيدنا نوحه من قبل نوحه من قبل أدم فبيعتدله بأذيه الآية وبقوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم كان البيت بوأنا يعني ايئنا ودللنا ابراهيم على المكان انما ابراهيم لم ينشئه وانشاءه وانما جدده بعد ان تقادم وبقى انقاض وبقى رمال وبعث له ربنا سحابة وقال له الكواعد فين يا رب الرمال طمرتها قال له هبعث لك سحابة تظلل تحجي بالشمس عن الارض وعلى حدود الظل فابني اذا هو القواعد البيت الهديم ان اول بيت وضع للناس لالذي ببك طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابو ذر قلت يا رسول الله ما اول بيت وضع في الارض قال المسجد الحرام اللي فيه الكعمة دلوقت قال له ثم المسجد الاكثر قال له كان بينهما من الزمن قال له اربعون عاما وحيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنها مسجد يعني أوعى تحصر صلاتك في أحد المساجد الثلاثة وتعلقها لأن ربنا جعل لي الأرض كلها مسجد كان ما عادل الصالة في البيت في الجامعة مش معناها أن المسجد الحرام بس والأخصى والناس ما يصلوش معها إلى ثلاثين دول جعلت لي الأرض مسجدا وطلبتها تطور اللي بدأ المسجد الحرام كما تعلمون إبراهيم وابن إسماعيل كما شرحنا في سلط البخرة وإذ يرفع إبراهيم والخواعيدة من البيت وإسماعيل أما اللي بنى الم... ابن إسحاق لأن إسحاق ذا يبقى ابن إبراهيم ابن إسحاق يعقوب يعقوب عليه السلام أستث المسجد الأقصى بأمر الله وقال يا رب أبني إزاي قال له حيث نجد الملك شاهرا سيفا فهناك فبك جاء بعد مدة من الزمن يعلمه الله على ما جاء سيدنا سليمان ابن داود كان المسجد تقادم جدا وإدمون أكثر اللي هو المسجد الأكثر فجاء سيدنا سليمان جدده يبقى إذا قلق واحد سليمان هو اللي بنى المسجد أكثر للي بنى في الأصل يعقوم ابن ابن إبراهيم حفيد إبراهيم إنما سليمان جدده أكثر وكان انو جت ان ما جه سيدنا داوود اللي هو ابو سليمان كان ربنا قال له يا داوود ابن بيت واعذه فيه قال له حاضر اللي بالدركشي في احلام الساجد بيحكي بيقول ان داوود لما جه يبني بيت الله قام بدا فبنى بيت له هو الاول عمل بيت له يسكن فيه هو وعياله أم ربنا زي ما يكون غضب قال له يا داود أمرك أنت أبني لي بيتا فتبذي نفسك أنت بيتا قبل بيتي قال لي يا ربي فتقيل من مالك السأثر والإنسان بيحب نفسك وإنت تصبر برض عشان بسي العيال وبتاعه قال له سيكت ربنا فإيه داود يبذي في البيت على المسجد الأقصى فيصبح السوق هيجد أن الصور بتاع المسجد إنهاد المقتلتين حاجة غريب ييجي ابنه ينهدف انتين فقال له يا رب يعني, يعني دم تعلم تاني الحديد الحديد في ايدي العجيل اما شاف ربنا داود يعني حيز عليه وداود ذو انه اواء قال له اللي حيجدد حي بناءه ابنك سليمان مش انك قال له طيب اواني وابن واحد يسو ايمان عليه السلام ربنا اخر كان بسخر له الريح والجن ومثل له عين القطر النحاس ابن حاس فحشد لبناء المسجد الاقصى حشدا ضخما ان شاء الله على حبيب الله ان شاء الله عليه وسلم فلما تعب واتقن في البناء الواقع انه يعني سخر الجن في بناء المسجد الاقصى وعمل في اشياء مباريبة كنوع من الاكرام لبيت الله وبعد ان انتهى البناء الرب القربين وذبح الزبائح فربنا قال له يا سليمان اراك قد فرحت ببناء بيتي قال له يا ربي اي فرح بتحى يعمل الله فيه والعباد حيكون فيه فلازم افر قال له وانا في نظر ذلك اعطلتك ان تسألني فاعطيك قطلبها طلبتك قال له يا ربي اسألك ثلاثة مش حاطنا احاكت كثير اسألك ثلاثة أسألك حكم يصادف حكمك يا سلام يعني ما تخليش أحكم في الشعب حكم يكون فيه ظلم بحيث يصادف حكم الله ملعاك محدش يستغفالني ولا يضي يتوهني ولا يضللني في القضية بحيث يكون حكمي تماما وذلك ربنا قال في صورة الأنبياء ففهمناها سليمان يعني كان أبوه ساعات يحكم حكم. حكم يجي سليمان يتبأنف يجي حكم سليمن أصوب من أبوه حاكموا في الحرط وال... إذا فشد فيه غنب القوم وداود حاكم بأن تصادر الغنب الكلب بالزرع ويأخذها صعب الزرع في الأدراج اللي عايض فشويمان قبله برة وكان ليس في وقال رجع الأبو قال له يا في حكم تاني أعدل من كده قال له حكم يا بات. الظلم يعني شوية زرع تاخده من الراجل يوم ياخد غنم كلها بتاع الراجل فقرات بلسيم ولا شوية بلسيم قال له عندك حكم غير هذا قال له يو. صاحب الزرع فعلا ياخد الغنم ينتفع بدرها بلبانها يعني للمعاد بتاع الزرع والراجل بتاع الغنم ياخد الارض بسهل للغنم ومخسرتها ينتفع بها لحد معاد الزراع تكون الزرع الثاني زرعهان ويسلم هانه دي يوم ما تكفل يسلم قاله كاملة اللي اطلف شيء عنه اطلاحه ودك هيردونه انا بقول لها واذا هب ينزل قال له الحكم ما حكم به سليمان ربنا الكامل وكنا لحكم المشاهدين فهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلم قال كلهم كويسين بس سليمان لانه قال لي يا رب اسارك ثلاثا بعد ما مانع المسجد الأكثر أسألك حكما يصادف حكما وأسألك ملكا لا ينبغي لأحد من بعد وحفظ ملت واحد يتحكم في العفريت اللي احنا بنخاف منه واللي يعصى منهم يسجينهم وقال لك جوه يعني جوه خلال ويضبطوا بالحفظ ومن يزر منهم عن أمرين أنه من عذب السعيد ده ده ده حاجة غريبة. والنحاس في يده مايز يا ابوه ما كان الحديد في يده والريش يقول لها هبك اشتدي خلك ذوق ناسيم حليل احلق الأذجاب حاجها ليه وتشله توديه من اليمن للشام ملك كان واسع توديه في غدوة يعني ساعة واحدة تضع المسافة من اليمن للشام أكتر من الصاروخ الموجه فكان فعل ملك ولذلك المرسول بتاعنا جاله شطنبي الليلي يتواه في الصلاة عشان يوسوس له امر فؤال يعني ما تسكرش اللي بيت العالم اما اشتاد موفر ضيئ رأيت المسك الجاء شيطان بالليل يريد ان يشغلني في الصلاة فامسكت بعنقه وضغطت عليه فخرج ريكوه على يده متك على الظور طفحه قال ولولا انني تذكرت دعوات اخي سليمان لعبته بسهريه من سوار المسجد يلعبوا به في الصباح في المدينة المدينه والله كنت هربطه بالعمود والعيال تلعبوا عشان ثاني مره الشيطان كان عامل احسنه يخاف ادي امال ايه اللي مانعك والله كانت حلوه دي عايز الشيطان ينفع بيه انت تذكرت ان اخي سليمان هب ملك اللي ينبغي يحذي من بعد قلت انا ولا العب عليه الشيطان ولا العبوه العيال ده مرحيق ان انا هو ربنا مسخرها ما ريش أتبها جاء السلام على الأدب وعنا أدب قال له يا رب حكما لا يصادف حكما وملكا لا ينبغي لأحدهم بعد قالت أبو التالت قال له من أتى هذا المسجد الأقصى وصلى فيه خارج من ذنوبه كيوم أولاة أمه قال نبينا فأعطاه الله تنتين وأرجو أن يكون أعطيها الثالثة ربنا ادالي الحكم ليصادف حكمه ادالي الملك لا ينبغي لأحدهم بعده والتالت هو عن المبنى اي واحد يحصى اللي هناك الراكع بخمسمية في المسجد الأغس اللي هو فيدر يهود دلوقتي وبقلا ده انه بقى كده جه بعد شبابها مات هم ثمانين سنة اربعين في عهد أبوه واربعين في عهد شريمان وبقلا جاء بقى الملت كله راح اليهود ينختلفوا من قاسهم والحروب اشتاعت وربطلب عدوهم المستعملين طبقوا لهم المسجد الأغس اللي تحكدوا شبابا ده كله كله ده اتطبقوا راحوا اليهود راحوا ولم يحكموه في تاريخ طول من 4-3 قبل ميلاد عيسى إلا هم المدة بتاع داود 40 سنة و40 سنة بتوعي سليمان كما قررنا ذلك في زرس الجمعة لفاجئ أما المدة كلها بتاع الح... من يوم ما ربنا ما خلق فلسطين وإيه عربية على يومنا هذا يلقهم التبالي السنة بتوعي داود وابن سليمان والمدة اللي خدوها الأيام صراحة ليه الأيوب لما تجدش عند اليهود صليبية عرب صليبية نصرانية وقادر يوم دون مساة ٦٤ إما يستغلوا عليه ويسألوا الله إنه يعيد المسجد الأقصى لأهله الشرعيين المسلمين اللهم أمين طيب إنه أول بيت الوضع على الناس للذي ببكة هو ربنا يقول بيبكة بكة بالبيهن أو فيه بي فرق بين بكة ومكة أحيانا الميم يتنوب عنها الباب إنما العلم قالوا إنه سميت بكة لأنها تبكوا عن أقل وما قصدها حاكم أو غير حاكم بشر إلا قصناه الله ولم يقولوا هناك فرق بين بكة وبين مكة فبكة هي المسجد الحرام نفسه والكعبة المسجد الحرام اللي بنخش نظل فيه والكعبة بصله هذا الحيث كله المسجد بالكعبة يسميان بكة اما أم حولهما من شوارع بود لاخر مكة اسمها مكة فمكة ما سوى البيت والكعبة ما سوى المسجد والكعبة فاذا قلت ايه الفري بالبكة ومكة كل بكة هي المسجد الحرام والكعبة وما سوى هما مكة طيب مباركا وهدن العالمين اي مباركة الركعة في المسجد الحرام بمئة وهو للعالمين لان اما تروح انت وتشوف العالم الانتباه كله تقوم مليون مسلم وينظر انك تجد مدينة او قرية او جفرة او عزبة الا ما منه ناس راحوا او الحجاز هو الواقع موقل ومسافة للناس وابن فعلا وملتقى للتعارف والتقالف تقوية الاواصف يجوز ان المسلمين مقصرين في عدم استغلال هذا المشهد العظيم مع الله كل لي يشهدوا منافع لكم يا ليت المسلمين ينتخلون كل عام الخبراء من كل فن ويصفادوا عصفلين بحجر يروحوا من جهة يقدوا الفريضة ومن جهة يجتمعون في أيام ميناء يبعدين هناك وانهم الشغلة إلا رمي الجمار بتاعه ساعة وطول مرار البعوش الساعة فضيل في ميناء من يوم العيد لحد ربع يوم فلو أن في أربع أيام دول استغل المسلمين هذه الأيام بعد اتهاء المناسك وهم هذه الفضيين تحت لعيد الله هناك وبجوار البيت الحرام وفي أعظم مشاهد صارت فيها أقدام النبي والصحابة الكرام وتأسم فيها المؤمنون نسيم الصفاء وإن مع بعض تعاية مصر انت عملت فيه في المشبهة الثلامية تعاية باكستان تعالية أردن تعاية سودان تعالي يا ليبيا تعالي يا جزائر كل البلاد الإسلامية تعالي يا سعودية وكل بلد تاخد بالتانية دول من شوية 800 مليون مسلم أكثر من 100 وكذا ذولة إسلامية لحنا الشوية إنما اللي مخلق شوية التفرق والتمزق وتقطع الروابط والأواصل وكل واحد مشكول بحاله محدش فاضي المقال بتاع اهرام اللي كان طالعي كمعة اللي فاتت وفهمي ويدي بيقول كل ما كان فيه مسلمين بيتدبحوا نا ما احنا شمالكين قيادة تتررغ للإسلام من حيث هو. كل دولة اللي شغلت بهمها هي والاستعمار وخدار ان ما في دولة هتقول لتاني احنا ايوه هتخدش همجعين لان كل دولة فيها مصايبها وتقطوا عمرهم بينهم هتوحدوا الله ايوه الاخوة الفضلاء آه... الآية بتقول في آيات مبينات اللي هو ال... البيت الحرام مقامه المرأيم المقام آي المقام هو الحجر الحجر اللي كان سيدنا إسماعيل بعد بناء الكعبة كان ناس بيقولهم انه جاب حجر لما ارتفع البناء عشان ابوه يضر يطول او يطول هو يدي ابوه سما يطلع الحجر قوم يا ابني وابني ناوله تم البناء الحجر ده اللي كانوا بيستعيلوا به على ارتفاع البناء ووضع جنب الجدار بتاع الكعبه وده انه متصق بيه لحد ما سيدنا عمر وجد ان الناس بتصلي جنبه لان ربنا هيتخذه من مقام ابراهيم صلاه لا يصلوا ولا يشغل جماعه الطواف اللي التو... التو... بيطوف سيدنا عمر الحقيقه بقى ان نبعده الى الناحيه الشرقيه عشان ما يمنعش اجمع الطائفين فنقل الى المكان بتاعه اللي علي مين الطائفين الان المطاب والحكومة السعودية وضعت عليه برواز عشان الناس كانوا يروحوا لك يعودوا يرحاسوا فيه برضو اللحثة هي هي اللحثة هنا بتاع الاولياء والاضحة برضو رحوا الناس بصهم وجدوا الحجر حينبيري من الملحوسين فأينا احنا نحطوه في ازاز وحاطوه بسياج عشان يتبرك بالصلاة بس جنبه عما وضع اليد واللمس والتقبل ده كله خارج عن دين الله وهو فيه شائمة بالشائمة الوثنية اتخذوا من مقام ابراهيم وصلت وتمدقت راحة عدة عبر وايادته السماء واياده الله وقال له النبي اني انا ربك يسع في هواك هذا هو مقام ابراهيم الناس يقولون ان مقام ابراهيم كمان يشمع الحرم كله كل مكان وقف فيه ابراهيم وأدى فيه منسك من المناسك ويعتبر مقام إبراهيم سواء كان ذلك في عرفات أم في المزايفة أم في ميناء عند رمي الجمار أم المسجد الحرام طوافا أو سعيا أو عند زمزم كل ذلك ويعتبر مقام إبراهيم وسواء نسمينا المقام الحجر أو الحرم كله هذا أمر لا يزور ما في شيء. طيب ومن دخله كان أمنا يقول علماء إن من ضمن الآيات تعلات الحجر إن لا يزال أثر قدم إبراهيم موجود الآن معلمة الصخرة بتاع الحجر وكان حافياً غير منتعل ووضع رجله على الحجر فأثر فيه لا تزال علامة رجله هذه العلمة الصح مش الكدب بتاع الحجر اللي في أستاذ المدوي اللي هو أذب النبي النبي كان يجيبه لناصر لم تسلم إلا في قاعدة عمر المخطار يجي هنا الحاجة أخذها إذا كانوا ناس بيعودوا أصنام فلازم يجيبون لأقصص وتواليخ وأحجار الديقعة عشان يوقعوا رجلي هاي الناس الغلبة ويحطوا يملوا السندق بالنذور وتيجي تاخد علاج وفرادوا سهل ذاك ويخدوا ألي ما يستعلوهاش. ويبقى جميل تاع النازل مش فاهم وعنده في عائلته الغلبة والمساكين والألامل وهو يحط راق في الصندوق عند الجماعة الأغرية المواص ويحرم عائلته الناس الغرابة ويحرم مساجد الله اللي بيحتاجه البناء هذا من ضمن الدجا اللي بيبنوه بلوك اللي هادم بتاع النبي موجود في الضرح بتاع سادي طولهم جيب نيقول لهم بيقولوا كده هم بيقول من قبر نيوزار وصاحبه حمار او صاحبه في النار ولكن اه عدد قال بها الناس اه ومن دخله كان امنا حتى لو قابل انسان قاتل ابيه داخل الحرم لا يهيجه لا يئك يا لا يقتل صيد ولا يقطع شجره ولا ثمره لا معروف ان الحرم له احترام طيب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا استطاعت السبيل سال النبي عنها صلى الله عليه وسلم اهل الزاد والراحل يعني يكون معك زاد يكفيك رايح جاي وزاد يكفي عيلتك الحاسب ومنه ويكون الطريق امن طبعاً ويطلع اسمك بالقبع بقى دلوقتي ومن ضمن البلاء اللي جاء يعني فاذا استطعت هذا واجب عليك ان تحرج لان الحج من ضمن اركاز الاسلام على ما استطعت كان سيدنا عمر يبعت للاقاليم يقول لهم اي واحد عمر عندك وعنده قدرة على الحج ومش قادر يحج لقد هممت ان اضع عليهم جزية على من استطاع الحج ولم يحج ان عن دنية اضرب عليهم الجزية كاليهوذ والنصارى ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ولكراها سيدنا عمر وفي حديث من استطاع ان يحج ولم يحج فليامد ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا لان الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله يعنيه ما قالت ومن امتلع قال ومن كفر تب ايه هنا مناسبتك ومن كفر قال ما هو اللي يقدر يحجه ما يحجش يبقى معرض للكفر وقال فليامد إنشاء يهوديا وإنشاء نصريا فهناس يقول لسه مجد لسه ثلاثين سنة إما نتجاوز ونعيص ونقلل الواقع الحديث يقول فأدنوا بالحج قبل ألا تحجوا فإنه يمرض المريض وتعريض الحاجة يمكن دي واحد بيعي وفيه حاجات بتيجي والتزامات بيقول لك إذا ربنا اتك الفرصة إلحق إلحق قبل العوارض وتواريك الليل والنهار والمباغتات والمفاجهات يمرض المريض وتعريض الحاجة طيب وبعدين ربنا بينادت بعد كده على اليهود والنصارى يا أهل الكتاب لما تكفروا بقات الله والله نشهدوا على ما تعملون لما ارصدونا عن سبيل الله من آمن تبعوناه عوجا ومالله بغافر عن ما تعملون وبعض ربنا من انتهى من بيان دجل هؤلاء الكلاب كلهم من كانوا يهز ولا نصارى نجم قالوا لنا الخلاص احنا سبنا من دولباء تعالوا انتم يا حبيبي يا مسلمين نعم يا رب العالمين الان تطيعوا بريقا من الذين اهزوا الكتاب اللي انتم سمعتوا عن اخبارهم وعن ضلالهم وعن شركهم لخلوا نابي ولا اكتابي لما عرفوه وبهدلوه إن تطيعوا فريقا من الذين قلتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وما قالش بعد وحدتكم مرتفرخين قال يردوكم بعد إيمانكم كافرين وآدى دليل على أن الفرقة تؤدي الكفر بالله وكأن الله دعانا إلى الوحدة بعد دعوته لنا إلى التوحيد والإسلام عمار عن حكسين توحيد ووحدة توحيد الله ووحدة بين عباد الله من جهة ربنا نوحده ومن جهة بعضنا نحن نبقى وحدة متحذين مع بعض فبدأ ربنا يقول دوع الطوع النجزي بضلو حي فرهوك وكيف تكفرونا وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله كنتوا عارفين بأن المشركين إن كانوا يهد ولا نصار ولا مستعمرين ربنا بيحذرنا ود كثيرهم من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمان لكم كفارا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن لكم من الطباعة فهم حالصين عليهم يكفرونا ما يدرونش يكفرونا يفرقونا ودهما اتفرقنا حالصيت ببعضه ده عن بعض والكفر جيكم هو في بعض بلاد الإسلامي هو حاصل الآن هو التفاكر فتة عبدالعمن اللي عمل في روزو يوسف بيشتف شخير مش قصده هو شخص شخير اظهر هي فكرة ايمة وتخطيط قائم ضد الدين نفسه ولكن ما نضرب في اعظم شخصية في الاسلام اللي سمع شخير الاسلام وعلى شخير اظهر وعلماء الاسلامي بقى ايه اللي فاضل الجماعة البنبيين الغلبة اضرب في الرأس دينك واللي يضرب مين؟ روزو يوسف اللي معروف انها شروعية 100% اللي بتمعن يستفتقوا تقول للطلبة والطالبات اللي حب واحدة يجربها الأول قبل ما يدخل عليها هيشوفها نفعها على المعاصيل الدنيوسين كله يوم عبد الرحمن الشرقه ما يدقش ما بقى وقلعة يرد فاعة إسلام وأهله إلا في روز اليوسف واليوسف شاكت أصدر ما فيش حاجة ماشي روعية قال ما فيش حاجة ماشي روعية كان دورتها شبراكية ما فيش روعية زي عبد الرحمن الشرقه المال من اللي قالت ان لا إلهة وحياته مادة ومن اللي كان في العراق يضحن المسلمين في الأرض ويحرن المصاحب اللي بشوارع اياما عادي كير من الآثة. قبل الآس هدامي الأوحد لا تغفيل يعني يعني الشرق بتنسى ومحدش بيزخر من رجال الدين الكدامي المجرد الماء الأفلام دي كله وحلمه كانت تعلم هو فيه حد بيه بيتمار مطول الأرض قد العلمة وقد العمائم والعمائم البط بالذات قد مره فيلم فيه عم سودة بتاعه هات اسيس يهينوها لا لا لا تهوها هو عدت بيهم يا سودا دول جماعة لهم حماية الفاتي كان والبطريركي وحاجوم عيها إنما يعيز الأظهر وعبايه ما أرمض ما أرمض في الأرض ويجي الشرقاء والعميد يقولك لا مفيش حاجة أنا ما ليش دعم شخصية عبدالحليم محمود مش, مش بدافع عنه قد يكون هو له خطأ في حاجة تانية أنا في أن خطة مدبرة ضد رجال الدين وضد الدين نقول لك هل ما حنضيع رجال الدين ولا إيه ما يبقى الدين لك سؤال معاتش في ديك ولما الناس اصبحت ثقتهم بالريال 2 ضايعه يبقى خلاص خلص فروضة. لان مين يقول ان الشعب موجود الشعب موجود ده موجود وموجود والكفر موجود وبيتنمر وزعلان منا لانه فاهم ان احنا ابناء وروحنا الامريكه وعمال يقول لا اسرائيل دي دهين واذا كنت عاوز حاجه في السر احنا مستعدين لمتك اقعد تصالح ونسال والله انه ما يحقق امل لا امريكا ولا روسيا الله يلعن الفريقين ويبعدنا عن رأس فريق الشرعية لأن احنا أهم مستقلة لانا كان رابطنا كان أعيب ان احنا نطمئن الدول والدول كان الواجب ان احنا يبقى عندنا الاستقلال ذاتي وكفاية ذاتية كان فيه واحد يهودس وشماس بن قيد ده لبؤهد ذهل آه من تجمع المسلمين والتفافهم في المدينة بعد ان وحده الاسلام فدخل بستتيل وأشعل الفتنة بين الأوس والخذرج وذكرهم بأيام معادة الجاهلية حتى بدأ النزاع بينهم وهم فئة الإيمان وقعد الأنصاري الأوسي يقول له إحنا اللي أغلبنا والخذرجي إحنا اللي أغلبنا فلما أوشكت العرب تقوم طلع رسول سمع الأصوات قال أتكفرون وأنا بين أظهوركم والقرآن غط طري يتلى عليكم وما زال يذكرهم ويذكرهم حتى هدأت الأصوات ورفعت الفتنة وعرفه أن اليهود هو اللي حط الفتنة دي أشعالها ومشي فإيه ربنا يسكن قال إن تطيعوا فريقا من الذين قدوا الكتاب يردوكم بعد إيه مالكم كفرين أهو جيروا حكفوا روكوا تهدي وجاء لهم بقى انتكوا الله حق تقواتها ولا تمتن إلا ما أنتم مسلمون يا سلام حق التقوات ان تذكر الله ولا تنساه وان تذكره ولا تكفر به وان تبتقيه وما ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون دب واني مالي هو الموت في دي المعدام في يدك في كل لحظة جايز يبستعدت بالطاعة في كل لحظة أدام الموت محتمل في كل لحظة يبقى أحضر المعصية فلعلك تلقى الله وأنت عليها هذا معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظنة بربه ثم أمرتنا نهاية أخيرا بأن يكون منا قوم بأن يكون منا قوم يأمرون بالمعروف وأنهونا على المنكر ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وأنهونا على المنكر لا دم ودول أعدلت عند الله ولك أمم مفلحون مفلحون ليه هو أنت فاكر الأمر ونهد شأسه دا الأمة فيها الجبارة وفيها أبو دم تين وفيها الحاكم المصلف وفي الظالم وفي المعارض وفيها الارض وذي بيجي يأمر الناس بالمعروف وينام عن المنطقة بيواجه كل هذه القوة فما كانش عنده قوت ايمان وصبر وصهود وتحمل في سبيل الله مش هينفه ثم لازم يكون مسلح بالاذل حتى يقدر يتكلم ولتكن منكم ام وربنا يسمىهم ام حتى ولو كانوا عن فرقة للي يسمىهم ام لان كل من جمع صفات الخير بيسمى ام عند الله ولو كان فردا واحدة إن إبراهيم كان أمة قانسة لله حنيفا ولم يكن منها المشركين طيب يا رب بتحذرنا من حاجة أسأل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واخترفوا من بعد ما جاءهم البينات إنهم اليهود والمصار لحذرنا الله وهو النبي خائف اللي اليهود على واحد وسبعين فرق والنصار على اثنين وسبعين فرق وستفترق على ثلاث وسبعين فرق كلهم في النار إلا فرقة واحدة وهي ما أنا عليه اليوم وأصحابه المرحلة شير وراء النبي لإيه لأن هذه الفرقة الناجية أي فرقة ثانية سفى الطريق النبي راح تلعي هذا سبحان فرقة ما بين رفاعي وبيومي وأحمده وخليلي وشيوعي واشتراكي وتقدمه علماني وعقلاني أسماء وخذ ألقاب طيب وولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لهم متفادقين والواقع يا اخوانا ان بياض الوجوه وسودتها مش في الاخرى بس بل في الدنيا هل احنا يوم النكسة في خامسة يونو سبعة وستين الرياضة توجهنا وانا سودت سودت او دعنا روحنا لكويت عاقب النكسة احنا في الـ الـ الفندق تعهلكم البعثة كلها الاذهارية هنا قاعدين وكان معانا عبدالحليم محمود والغزالي واخاي الحصري والسيد سابقا ملقا عزين مدارين وموطين يجيوا الناس يزورونا يقولوا ادحال الدنيا بيعزونا وهي حاجة تكتف ده كلمة ربنا هي يوم ما تبيضه ولوه وتسوده ولوه ده بيحفر بالدنيا ده ساعات بيجي واحد ده قد منه قلت بحقك وعمل حاجات مشعة بمشروشي قابلك ويقعد بكتوفه وموطن يقولوا ربنا يسود وشة كمعين يوم ترى الذين كذبوا على الله ولوههم مسودة مش ربنا قال ك وبيحصل في الدنيا بالأخر فأما الذين اسودتوا جهوهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وأما الذين بيأطلتوا جهوهم ففي رحمة الله هم في أخالدهم تلك آيات الله تتوى عليك بالحق حكم الله على هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس وصحيح أرحم أمة والله إلى عدل عندنا ما عندنا للناس والرحمة نحن غلامة يعني لو بقي الصراحه بكره وتم الصرح بالكامل مع الصرح حتت قلوبنا كل حاجه كلنا ذنب النهارده اللي حيوانه خدناها كل الذنب اللي انت كله حد ينساه دول اولاد عمنا وابوهم اسحاق واسحاق اخو اسماعيل واحنا ابونا اسماعيل واسماعيل اخو اسحاق وحريص كل حاجه لان الاسلام فيلم والمسلم دايما اي زين كنت بخير امه فخليت الناس صعب وصاحوا حتى يظوا امره حتى جاء الحديث أنتم خيروا الناس للناس قالوا إزاي قال الناس إلى الجنة في السلاسل فيكرمهم الله على أيديهم إذا مروح نحارب نجيب ناس أسرة في الحرب يخشوا معنا هم جايز معصورينهم في السلاسل يخشوا الجوامع بتاعتنا ويشوفوا الإسلام يسلموا إيما هم في الأصل ينفي التلسلة ودخلوا الجنة عاجب ربك من قوم يقادون للجنة في الثلاثة كنت بخير أمة وفقيت الناس وفي رواية أنتم توفون سبعين أمة أنتم أكرمها وأعظمها عند الله وفيكم سبعون ألفا يدخل الجنة من غير حساب قال عمر هل استذت ربك سبعين ألف دون شوي هل اشتزدته فزادني مع كل واحد سبعين ألفا قالوا هل اشتزدته هل اشتزدته قال استزدته فزادني مع كل واحد سبعين ألف اضرب سبعين الف. في سبعين ألف في سبعين الف. قالوا ألا استزدته قال استزدته فزادني ثلاث حفيات بحفيات رب ثلاث حفنات فقال عمر والله إن حفنة من حفلات ربنا تدخل الناس جميعا للجنة فحفنة واحدة من حفناته مش هتخلي حت دخلت شئ ما ما الله وقال الله تعالى يا عيسى ابن مريم اني باعث من بعدك امة ان اصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وان اصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم فقال عيسى كيف يفعلون هذا الخير كله ولا حلم ولا علم قال نعم لا حلم ولا علم لاني ساعطيهم من علمي وحلمي تلك هي الامة الاسلامية وجئ ربنا بعد ما وصفنا بهذا قال انتو عارفين انتو خير أمة ليه بالمعروف وتنهونا عن المنكر وتؤمرونا بالله فهذه هي أركان الخيرية بتاعتنا نحن نؤمر وننهى ونؤمن فإذا تركنا هذه الشعب الثلاث فلسنا بخير أمة بل نصبح أزفد أمة ومن يوم ما سيبنا الأمر والنهي تشجع المجرمون وهاصل حتى الكلام ما عندناش بنقول كان المفروض العقوبة العملية لأن العقوبة العملية رفعت فقال دلل تعالى طبطب على المجرم دلو شعر ما اللهم لقى العصوات كل جنب الزيد خط فبناته ونسوانه صطوا على الكتارات حتى الواحد أصبح الخاي يجي خد ملك ايه؟ ما مش عقوبة. وبعد ما زبنا العقوبة المادية زبنا حتى الامر والنهي الكلام تلاقي بالتقول كنتم بخير أم لئي تأمرونا بالمعروف واتبعونا على المجرد لحيفيات العقوبة وتنمى بالله لأن الإيمان بالله هو الحجم الأرض ونحن لا يمكن واحد يكون عنده جرؤة يؤمر منه دلا بيكون عنده يام بالله وعنده صنود والإيمان اللي يخلق تؤمر تؤمر وسائل والذين يبلغون رسالة له ويخشونه ولا يخشونه الله وإذا رأيك يا رب في أهل الكتابة عشان نخرص قال ولو آمن أهل الكتابة شف الإنصاف قال منهم المؤمنون وأكثارهم الفاسكون برضو ربنا ما قالش كل منهم المؤمنون يا عبد الله ابن سلام الاسله طيب لن يضروكم الا انا خدوا بالكوا من المثل خدام بقى لن يضروكم الا ايه يا سلام يعني ربنا بيقول خدوا بالكوا لا اليهود ولا النصارى هيقدروا يخلصوا عليكم او على دينكم لا يمكن ان انا يضركم الاساده يعني حاجات تقرف حاجات تقلب الدماغ ان انا استصل لا تحميل. لان غيرتي عليكم تحميك لن يضروكم الا انا قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون قال لا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار مال يا رب إحنا ما قتلناهم إحنا اللي والي الأدبار لي تقال 67 قال أنت كنت يوم ألفة بينهم لا كنتش مسلمين أنت كنت أقال عم اليهود وقال إما ليش داعب العنوان نحن لسعين في الدرسة هو إنه أربعنا نجد عم العنوان ولا بالجلس ولا بالنسبة إحنا مسمينا السنة كده مسلمين لما ربنا يمثل على العمل ويفرز العمل ما يزعى بالعونان هو ما يزعى بشات البلاد فلما ربنا العمل أجفت والرشوة ومن, ومن فوق من العسكرية للسياسية للجهنمية بالتحت مفيش كل والشعب غالبا لا يملك ولا عارف عن تاريخ ولا عارف عن أزانه والدجارين والجارات وعملت أول واخد بالك ومن جه المهزوم بأول جالسة في البرلمان سأفوله واحد من ضمن والله واحد وين قال بقى واعد يرقص وجمت قال يوم من ضمن النشوة بتاع فلادنا عاد يرقص يرقص لمين؟ من القائد العام المأذوب بالكلف الطهوت راح في دهجة شوف يقوم ربنا يقول وان يقاتلوكم ويقولوكم الأتبار لما لحنا وللنا هيا الأتبار انتم انت كنتوا قال عن مهربنا معامل توازن الدول ولا دول نأذم مين؟ قال هم ازيف تقول لهم بس ايه ازيف فاكتر مالدول منسوبين لي فلو نصرتهم كانوا عارم على ديني فلابد أن نبدأ بهم لأم اليهود يهود اليهود ما تدعوش مسلمين فهم يهود يهود فلهم ظلمة كأولوي ظلمة وكفر واحدة كده اللي احنا اللي بنادعين دي يا محمد ما تؤحدوا وبعدين دوروا بتعليه والذلة اللي هم اليهود أينما تقفوا إلا بحبل من الله إما بيديهم أمل شوية وعهد ومدة وحبيب من الناس اللي هو الاتفاءات والأدنات وضعوا بغضاً من الله وبغض عائل المسكنة ليه إيه يا رب الأسباب اللي هم ضد الناس اللي لي هل العمل السيء اللي بيجي بينهم يكتون بقاءات الله بطلقاً بها جدير حق ذلك هم عطوا وكانوا يعتدون ولسه في بقيض كلام على هؤلاء اليهود في الربع اللي جاي إن شاء الله ليس سواءً ان شاء الله في الأسبوع الخادم نكمل إذا معذرةً إذا كان الدرس اللي يطول ان مش بنعدي انما هو طبيعه الربع كده طبيعه الربع ان في معاده الذمه واني مش عاوز اخلي بقايا للكلام معلقه عشان يبقى الكلام على بعضه اسال الله تعالى ان ينفعنا بالعلم والصواب وان